فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين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 وَحَمَلْنَهُ عَلَيْهِ الْمَرَضِعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ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 فوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجِ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُولِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قال, قَالَ تَا لَا نَسْكِي حَتَّى 119. أنت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 110. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَمِينٍ جَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُشُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَسْتَئْنِسُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْمَقْعَدِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ بِرًا وَلَمْ يُعقبه يَا مُوسَى أَقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء واضمم إليك جناحك من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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاؤكد لي اها من على الطين فجعل لي صرحا فاؤكد لي اها من على الطين موسى وانني لاظنه من الكاذبين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 117. ويوم القيامة لا ينصرون 118. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنتا ويوم القيامة هم من المقبوحين 119. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للمشاهد ناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغضب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قومًا فتطاول عليهم العمر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 قابل لك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولون ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى لَهُمَا اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى 116. إن الله لا يهدي القوم الظالمين 117. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 118. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِنْ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 اللَّه يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ مُتَخَطَّفٌ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبْ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُكُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا من لدن ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من وَيَوْمَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم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 117. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 118. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 قُ الْ الأأَرَيتُم إِن جَعَلَى اللهَّهُ عَلَيكُم ليلى صَرمَدًا إ يَوممِ الْ القِيامَةِ مَن إهُم غَيْر الله يَأتكُمْ بِض إِ أَفَل قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ان الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان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 114. وأن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون 115. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ ضدك الى ماض قر ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن نَّظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ